لا من كنت بيناك و بينا علي ما الولاية انعجنت انا وهلي ارضعت من الزغر اسم الولي صار الاسم انا اله و الي يا عل ما انساك ما ينمح ذكراك يا عل ما انساك ما ينمح ذكراك معناها والحب والوفا لا من درس والموعظه والعاطفه عين العقل معناها والحب والوفا لا من درس والموعظه والعاطفه يا علي واسمع يا علي من يطفة. يا فضا اوم نوابل فلات يا يا علي يا يا علي يا علي ضاع abi khalbiha fisar abi l'amor min al'ali al'amar quran nak'al ard فرض من السماء تفيته قال النبي وبعد علي ما ينوصف لم تكسلات علي ثابت وقف ما بايعك يا حي على شراء يا علي وحن نقول انت أصل الأصول يا علي وحن نقول انت أصل الأصول من كلمات واداء الرادود الحسيني مولى صفاء آل صافي الهندسه الصوتيه والتوزيع علي الماجدي يا علي يا علي يا, علي يا علي